اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ خُشَّ عَنْ أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدار مهطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسد kazzabat qablahum qaumun muhin fakazzabu 'abdana waqalu majnun wa azdujir fad'a rabbahu anni maghlub fantafsil fa O, fedžurnal, albaryuna, feldapalma, ura la, amrimo, padu podir, ura malna, ura la, vati,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 اننا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا اننا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كان hum a'jazu nakhlin munqati' fakaifa <telefakte> kana 'azabi wa nudhur wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal yahu inna inna idhal ladhi fi dhalalin wasa'a ulqiya dhikru ashir sa ashir <workout> إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعاطَى فَعَطَر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن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 Om iki kalbėg sudyti fiintip nukumečiai Nori eg sustas gugti mν televizLo Es aip nip Savaikia ng jūvydėjo Merk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 A kufārukum kairun مِنْ أُولائِكُمْ A m lakum barātum fi zubur A m yقولun nahnu jame jame muntasir Sėhzmų Dėms tukėt viskas yra publies. فِي aeÖngooo pozita ir eskų ateimės p 어디 ajibrai turėje ištel Hospitalį sklad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 ذاكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر الرحمان